إن الله لا يستحي، عندك خديها الشرم لك، أن يضرب مثلا ما، هل مثلك هبة بينة ودانة؟ جاء فمثلا هي بجيبة أنيما ضنب، أف مثالتها جبر تأخذ تعالتين دمر وبد باش اشمر وبد خراب بين جدار كرن. كافر وبصرمان جيب بين بوارتن حقي ونحقي ديار. بلد. بجهر مثلا كهابتن خذيت عالى بينتن نخذيت عالى شرمين مثل بو توبيحين ابو اشكرا كيرنا تشتيع بجاءف مثلا هاتشبب بعوضهن بي فما فوقها و بسر بشيشتن خذيت ضرب درب مثلا يبمشي إنار خذيت عالى يبتها فاما الذين امنوا بجهنديك أوكسن عيد بوري اقرأ ديو بيرامبيري اينوي صلى الله عليه وسلم فيعلمون او يظنون انه الحق من ربهم اف مثل خديته تعالى اينوي حق يشنخدو روستيا ديودورست واما الذين كفروا اما اوكسد انكاروا ايهت خديته تعالى كريم مش منافقه مش مشركه نافاليت وان فيقولون أودي بيجن ماذا أراد الله بهذا مثلا إذا خديت تبغي مثلا إني أدفئت خديش برج أف مثلها إينا سبب كي به كثيرا زي مثلا أف مثل خدي تعالى إينا ودانة جل كسا ببرزة كي بحسه أهل نفاق وكفر ويهدي به كثيرا وب زي قال لك كيف تعالى بدايات إنت انت سريك راسك أفمثلها أبت السبب وما يضل به إلا الفاسقين كي أخذ تعالى بمثال دي برزكة كسكنين جبلي مروب الفاسق أو طاعته بهدارية أخذ تعالى دركة وصف وانتشى أفاسقة هاتشوانا